نستعن بالله و نستعين و نستغفر و بالله من شرور انفسنا و سيئات اعمالنا من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له و اشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد محمدا عبده و يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس سبحوا لله الذي فطركم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرا ونساء الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رحيما يا أيها الذين آمنوا آل الله وقولوا قولا سجيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم خنوبكم ومن يفعلها رسوله فقد فاز فرسا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وعن أذي قاربة رضي الله عنه عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الزمان فتستدار أهيئته وما خلق الله السماوات والأرض السنة الثنى عشر شهر منها أرواح ذنه ثلاث متواريات ذو الأرض وذو الحجة ومحروا المحرم واجب شهر مضى الذي بين جمادى وشعبان اخرجه البخاري ومسلم اي بعد الله الله سبحانه وتعالى اتعليذا من كل شيء الله 12 شهرا الى دي مياس الله لذلك يميزد بلي الله <سؤال> سبحانه وتعالى لميزد كومي نبيه الله سبحانه وتعالى ايوبي عرضي ازيوبي فيكونا عرضي امياليك انشاء الله في المخفوض قوليك اشكا حكوياك الله سبحانه وتعالى وميزد ومعقل ميزد كومي نبيه لذلك هايكو نبيه الله عدنهو ولمن يتق الله ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى شك الله سبحانه وتعالى ان يكون ذليذ ذلك الدين القيم اليوم لي ديني اليوم يومك اليوم يوم شركاء ينموك في يومنا وتكون في فناء المشركين في يومنا وتكون في فناء المشركون وكيجوز الذين يوم ميز مني بالحرميش لا يذقوص ولا تطاق التكليس من Zdravljeni, šariha, Allah sva sva, bi kwa hiyo bi zimni nijih, bi jih kwa Allah s.W.T. Lali tadynum qayim, fala tadynum fi inna nafusakum. Allah s.W.T. A tvoj bih, vasi musidhu laniyajih napsi zilni, fala tadynum fi inna مئة سيحة لكل نبيه يقتد أمو قرب لله يهو لك على قول للمخسرين أو تسدرون نفسه ذاته نعني أي مئة سيحة للحرام فما ينفضون للحرام في الوقت لكن نعني المئة سيحة وأتوارو العدار زيدي وأتوارو الاجتهاد صلى الله عليه وسلم أتولي سيحة بالكحديث الكثير لصحابه هو أبو بكر أسمى الثمي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استداء فهيأك لي يوم خلق الله السماء باقتل الأرض زامك أعونا كومي سنكتا كتوك والقبالي شهارة مشيكور وكاوك يروزا محقا المريدين وكيبه يتنئك في جاننا أتمنى سيقولين بيوحاكم نشو وقاوة لكيبسا المسيكو لن ينزي كاوي لن يوكا كلا ماكينا بديك أسألوا تومي صلى الله عليه وسلم إستلاء مجيوكا مبكي مغني كهيتاته يومي صلى الله عليه وسلم وقاوة هاي مليئة عزيزة تتكاوي سيكوه يا الحج القتبة تومي صلى الله عليه وسلم عزيزة يقولين ونبيئك وحجياتي illa menyele sikal kubanga Allah subhanahu wa ta'ala tokap au neng alif alif alipot yuuka kiduka mpake fayada zikiana illesi alibok mpanga Allah subhanahu wa ta'ala yani kiduka wa yadhamu ya mushkurun na kufanya bidai baik wasema Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sana 12 safar min yasbu nabiyyi ينبغي مرأيك أنه يقول بالنسبة لأنه يشعر الله سبحانه وتعالى كيش أكثير زيح كيساة أسلم فلاغ متواليات متاة مينة مفوتان مينة مينة مينة مينة مفوتان ومعنى بارد المنساة والمحرم هذا المحرم نهيب اللي بره بريت الله سبحانه وتعالى بوبيت الممريز لأ بوبيت المتومي صلى الله عليه وسلم بالتعريف المحرم أيها الوبيت ولك محرم المحرم طيب هاي مذافع قبتان ألاك متومي صلى الله عليه وسلم وراجب لما يزوى راجب أوبي قولي ولقوة يُعيسابه نالي أبيه لموه حاول ولوافيفي إلي راجب أبيه السبيله الله سبحانه وتعالى كن يولي تطيقه وراجعون الله ومعيسي إله وإحصابنا من طبيعة لرجع طبيعة لابن أبوه ومعيسي ورجع في شعبه الذي بين جماده وشعدان منوح يبين لني جماده ابن عطاق وشعدان ومعيسي وشعدان هاتم ييسي إني يذو قربيش الله سبحانه وتعالى عليكنا يبتئ إمام الله والإمام ناسم أي أخي سيدي سيستياري ويكون يموني سيدي sha Allah yakarim duk ko yayin da muke da wani abu Allah subhanahu wa ta'ala ya karanta mu la taqdiru bihi na musubun uzrul dunyaki na nafsi zana wa zulmi وجالتي نسهر ونذكر الله بذكوره قل منك ولو حرام زيل نوزيتو زييد نيفو ياك يكبو زييد كما زي الفايوا كنكزا مع السجيم ومسبوح الله بذكوره باش فوق زي الجيلاد يكبو زييد نقام زاك كبو زييد الى الله سبحانه وتعالى قد ما بنقول فلا تظنوا ان انفسكم هو ينقميه هارونيشكو كما يقول في الحديث المصح يعني بعدي اني حرمت الظم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تضر الله يغفر شكون موسى الدنيا لكن اضافه اكيكوتيزا 69 تينا قال لي وسلامه المسلمين وقوف باليومين الله سبحانه وتعالى يغفر لنا دين قال قد قال الله العمل الصالح أعظن أجل في الأشكر القوم والظن فيهن أعظن من الظن فيما سواهم وإنكار الظن على كل حال عظيمة أسئل وطهياد أخيوه الله عمالي جيرا من كبوة أو من كبوة زيت نودي الوافع من كبوة زيت تجد مئيس جين سبحانه وتعالى nabuna dirid tasmiyazi ni hadar zay namaganbiya bimukwasaini tasmiyazi tulikuniye wa molaqwa kulma nahaam allah subhanahu wa ta'ala ان انفرصوا وظلموا عباد كل من اين واعظمها الشرك بالله ولنكون وزيرك ان شاء الله سبحانه وتعالى نام المصيه الله. الله سبحانه وتعالى اكن يقول لي وصيه ودمان ومصيه لا تشرك بالله ان الشرك له المعذبين ارمان اسم شرك الشرك بالله We don't know what is, while the people of Allah bless him and grant him peace, they are 80, so they are the people of وفن يبديه زيدي ويتحدى للشرك كيف تميزيليين وشهد ميزيليين يا جود ومن الاشتغاد كيف تمتحدى للشرك هو التعلم بقصورة إلى شرك من البيئة ويبقى فن ومن الشرك احتاج الله البدع البدع اللي نقوم بالطلب عبارة الله البدع اللي تتعلم لإقناة واتية الشرك فتنزل لنكون لكبدا المناصي من الفلسية الشرطي للتوزيف البدع وليه لأن المتدع شرع في دين الله أمين كذلك في دين الله سبحانه وتعالى والعاصي مصر لأنه غارب من يكون المعصية هو مكين الرؤية من قوصة للطول هي لأن البدع صعب أن يروب صعب من قوه لمن يكون من عقبية لكن العاصي أقرب من التوبة للمتدع عرص المتلئة تتوبه للمتلئ لماذا؟ لأن العرص تجاوز مقرد إلى التوبة أميبوك خطوة موجودة للكتوبة الأمريكاني الإقرار أنه مهدد ولكم كيديك ويأني بسيء المهدد لا يجبه بأنه مهدد بل يرى نفسه استطاعك وفي خير ويقولكم بالي سيد ومن الضرن قال الله المعرص يدوان معرص في نفسه ويقول كيف تريجه بديه تشتفره كبه ومن الظلم لنا الله ظلمك لأخي كم ظلم موزاكه فياقل وإسلام موزاكه فني بديه وليتهادار ما تظلم يانا من جماني موت داما يا موزاكه أتشونكي ناروكيش بطر مالي قبلك وفيدي ومن الظلم لنا الله الظلم لغير المسلمين لقد ظلموا يسوفوا إسلامه وقد حكم الله ظلمه والله سبحانه وتعالى لخارجه وظلوم ويقول يوضي خارجه المديد ويقولك المسلمون اقولوا لهذا واستغفر الله عظيماً ولكم واستغفروا إنه هو الله الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى فائده وصفه ومن وعلاه أما بعده فيعبادنا إن شغل محرم من أفضل الشهور من زمور المخضم من أتميز فور عزيزة انتقر الله سبحانه وتعالى وتجميزه وكرير المنيري كما يكون يكون الحديثي أبو بغيره وانتوني صلى الله عليه وسلم وعلى سيمة أفضل الصيام رمضان شهر الله المخضم صور بعد يا صور في صوره ديال اليوم ديال فانو او ديال فموا دانيو ميزه والله ميز ميز شهر الله من شهر الله الذي تدعونه المحرم من ناس والله لا نعمو ميتاني والميزه ومفرح وكاغوض كون ميزه ومفرح وفاجئوا قال الفاضل بن رخيمه الله تعالى في أخارف المهارك وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة شهر الله جمي صلى الله عليه وسلم اللبوية ويزي والمحرم هو لويزي والله سبحانه وتعالى وإضافته إلى الله عز وجل فدل على شرقه وفضله فإن الله تعالى لا يضيف إليه إلا خواس ومفوقاته Tako le socks glasbo, He so dir NBC in Ibrahim. Mar Star Aothem, half also je akabalu. Jenesto je dveddem, aspirationh za sa tabaka obnika, Sive to resah Jer Excel Nada Katesh bo bobo, da komentari i polo, che romporozIESh, Penje Obama-se svalikaj Topicam seboma, za pražeklostno су njih, vi mohed وإسحrane وإعقوب لو أجد وعطي الامâした مني ونها هو نوادي الله سبحانه تعالى عباد الله أو كم alg Vilani إن ذهبت المغامر في هذا التشريف أنه فقد أرى هاتفงين التسلم الله لبطن الللح المنظم انتقعد من النبي الله الصالح الحقيق من النبي الله الصالح الله جاء الله إخناً إذر الله سبحانه وتعالى المنظم somos الشحس الله بطيئة قليشة وتقفل مبورة مظلوم بخريب علينا بك المسلمين أن نزيل اجتهاداً في قفل فلاق الله رحمه معتده فيه بسي نتعلم أبوهنين موسانا لذي ستزديش اجتهاد كتنميزهم ومخرب كتنمي فادي مراضي صلى الله عليه وسلم لكي فادي مراضي الله تصيبوك كتنميزهم تزديش اجتهاد كليم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> انما المقابل لهذا الشهر انه يصام فيه فاو يصيام من ketika فاو عند مزغون وبذلك يصح يذيرش يفूंगा داني مزغون وبذلك يصح يذيرش سيس يفूंगा داني لا مزغون وان صيامه اكبر صيام النافره المطلب ما هو فूंगा داني مزغون كفूंगा جوا او يفूंगा جوا زي كده زي يفूंगा ابووان أسيمة أبو غريرة هي حديثة أبو غريرة رضي الله عنه كنتم الله عليه وسلم أسيمة المليئة أفضل الصيام بعد الموضوع صور شهر الله المخبر فقرة المصدر صور بعد الموضوع صور شهر الله المخبر ولما يدرك على قضي هذا الشهر لأنك كانت كميش أبوه ومعزبون لكون لان يمعزبون كل يوم وعشراء سيكو يا عشراء يوم نجى الله فيه موسى بفرعون سيكو مرور الله وموسطرنا لفرعون يوم صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأنا رأي صدر أنتم يطلقوا لذي أكيفوه لذي يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم أشدك حاضياً bisyan alikuwa nabii zaidi za hili mfungo la kwaanza ya matumiki mfungo yeye ono saama anbiya agdabu sallallahu alayhi wa sallam alayhi wasallam ni ziko alikuwa nabii waliokuwa kabla ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nani وين زيونه في عشر دار الثلاث ويواطنون ونما كومي، سيكو كومي يعني أشكو نوميز وإنما لو جاملية والقوة في زع كوميشة سيكيز وقد ذهب أحد المفسرين هو آياني وصيرا والفجري وليالي العشر أني سيكو كومي زي محرموا إن كان هذا القول والجوز إني قولي ببعث المفسرين ثلاثوا إلى هذا لتعظيم هذه الأيام وقد ننقل ابن رحمه الله تعالى أن بعض السلف كانوا معظمون هذا العشق وميز المنطق شهر المخرم أسمى ابن رحمه الله تعالى وقال أبو عثمان النهدي أسمى أبو عثمان النهدي, النهدي رحمه الله كانوا يعني السلف كانوا يُعظمون ثلاث عشرات مقومي متاح ولكل وكي عظمي شكر العشر الأخيري من رمضان ومن موشة رمضان والعشر الأول من الفجة من موارسة للدفظ النجة والعشر الأول من المحرم من موارسة المحرم والمخرر من كله عقيم أشهر المحرم، ليس من فلالبعفان النهدي ليس من فلالبعفان النهدي المحرم كله عظيم بمعيز الدفوف الله سبحانه وتعالى من المقوزة فمشروع علينا أنكم المسلمون أن نعظمه تُعظميشه تُعظميشه بالطريق الشريعي ورجية الشريعي وذلك المحافظة على طرار الله واسيادة الاجتهاد فسنفه من المريش مدين لسلقوا بالمعكاة وكذلك المحافظة على قرار الله وفادي بمعك الله تسي ممكن منها وكاة الدرم الثميزي ينقوم بكم الله من كبوس الله تعالى ويالفار بهاية المسلمون إن الله سبحانه وتعالى تقول في أسنع التنزيل إن الله ملاهر إذا على الدنيا يا أيها الذين أفروا صده عليكم وصده من تسلطه اللهم صدي على محمد وعلى محمد وعلى صديقة وعلى محمد المجد وعلى محمد وعلى محمد والله على ولي الله سي محيي المسجد والله اللهم عليك